قنعت بالقوت من زمان واصط نفسي عن الهوان قنعت بالقوت من زمان واصط نفسي عن الهوان خوفا من الناس ان يقولوا فضل فلان على فلان فضل فلان على فلان قانعت بالقوت من زمان, من زمان وصلت نفسي عن الهوان قانعت بالقوت من زمان, من زمان وصلت نفسي عن الهوان خوفا من الناس أن يقولوا فضل فلان على, فلان على فلان فضل فلان على فلان من كنت عن ماله غنيا فلا أبالي إذا جفاني من كنت عن ماله غنيا فلا أبالي إذا جفاني ومن رآني بعين نقص رأيته بالتي رآني ومن رآني بعين نقص رأيته بالتي, رأيته بالتي رآني رأيته بالتي رآني قانعت بالقوت من, من زمان واشلت نفسي عن الهوان قانعت بالقوت من, من زمان واشلت نفسي عن الهوان خوفا من الناس أن يقول قفل فلان على فلان على فلان, فضل فلان على فلان ومن راني بعين تمن رأيته كاملا المعاني ومن راني بعين تمن رأيته كاملا المعاني رأيته كاملا المعاني رأيته كاملا المعاني رأيته عامل المعاني قنعت بالقوت من زماني وصلت نفسي عن الهوان. قنعت بالقوت من زماني وصلت نفسي عن الهوان. خوفا من الناس أن يقولوا فضل فلان على فلاني فضل فلان على فلاني لا خوف من الناس أن يقولوا فضل فلان على فلان فضل فلان ala fulani fulani ala